الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما ذكره في خبر بني إسرائيل وما رد عليهم به وطالبهم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين قل لهم يا رسول الله حين قالوا بأن جبريل عليه السلام هو عدوهم من الملائكة وذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن يأتيه بالوحي فلما أخبرهم أنه جبريل ذكروا أنه عدوهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما سبقه من الكتب لما بين يديه يعني ما مضى من الكتب وتقدمه وهاديا إلى الحق ومبشرا للمؤمنين بكل ما يسرهم في الدنيا والآخرة يؤخذ من قوله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك انزال القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قد وعاه عليه الصلاة والسلام وعيا تاما نزله على قلبك وجاء بإن الداله على التوكيد ليؤكد هذا الخبر فلا يتطرق شك إلى القرآن فقد وعاه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما كان واصلا إلى القلب نافذا فيه فإنه يكون في حرز منيع ثم إن قوله تبارك وتعالى فإنه نزله نزله نزل ماذا؟ نزل القرآن والقرآن لم يسبق له ذكر ومع ذلك جاء مكنا عنه بالضمير وهذا لأنه كالمعلوم فإنه نزله على قلبك فهذا فيه إشعار بفخامته فإنه ما قال فإن جبريل نزل القرآن على قلبك وإنما قال فإنه نزله على قلبك يعني نزل القرآن فأضمر في موضع الإظهار والإضمار في موضع الإظهار يعني المكان الذي يتوقع فيه أن يؤتى بالاسم ظاهرا فجاء بالضمير هذا يكون لمعنى في البلاغة فيمكن أن يفهم من هذا والله تعالى أعلم بيان فخامة القرآن وكذلك الضمير العائد إلى جبريل ما قال فإن جبريل نزله على قلبك وإنما قال فإنه نزله على قلبك مع أن قوله قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك جبريل مذكور قبله فعاد الضمير إلى مذكور هنا لكن هنا يمكن أن يقول أن يظهره فيقول قل من كان عدوا لجبريل فإن جبريل قد نزله على قلبك فجاء بالضمير هنا وذلك أيضا إبلاغ في تفخيم أمر جبريل عليه السلام فإنه نزله على قلبك مثل هذه القضايا يكون تذوقها بحسب ما يكون لدى الإنسان من الذوق البلاغي ثم كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى فإنه نزله على قلبك خص القلب هنا لأنه موضع العقل والعلم فإن هذه القلوب أوعية بها يوعى العلم ولا يقال بأن ذلك يكون في الدماغ وإنما العقل في القلب كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجبريل عليه السلام نزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وليس على دماغه ولكن كما قال بعض أهل العلم بأن العقل في القلب وله اتصال في الدماغ لأن ما يؤثر على الدماغ يؤثر على العقل كما هو مشاهد لكن العقل هو مبعث الإرادات ومستقر الإيمان وهو وعاء العلم والإدراك والمعرفة والمحبة والكراهية وما إلى ذلك من المعاني والأعمال القلبية مصدقا لما بين يديه يعني القرآن ومصدق للكتب أنها من عند الله وكذلك أيضا هو مصدق لما في مضامينها من دعائها إلى الإيمان وما ذكر فيها من أصول الإيمان وهو مصدق لها أيضا اعتبار أنه جاء كما وصفت كالوصف الذي جاء في تلك الكتب فهو مصدق لها مصدق لما بين يديه من هذه الكتب وهدى وبشرى للمؤمنين هدى ما قال وهاديا ومبشرا فجاء بالمصدر هدى ولم يأتي باسم الفاعل هاديا هدى وبشرى للمؤمنين في الموضعين فهذا على سبيل المبالغة كأنه لما حصل به الهدى والبشرى جعل نفس الهدى والبشرى حصل بهذا القرآن الهدى والبشرى فيه آيات تبشر المؤمنين وفيه الهدايات المتنوعة فلما كان متضمنا لذلك جعل كأنه هو نفس البشرى وكأنه نفس الهدى هو هدى وهو وهو بشرى أو على حد في مضاف أي ذا هدى وذا بشرة والأصل عدم التقدير ولاحظ أنه قدم الهدى على البشرة هدى وبشرى لأن الهدى متقدمه إنما تكون البشرة لمن حصل الهدى واتصف به وتحقق به هدى وبشرى فذلك لا يكون إلا للمؤمنين المهتدين عن البشرى ثم خاطبهم فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من عاد الله وملائكته ورسله من الملائكة أو البشر لا سيما هؤلاء الكبار من الملائكة عليهم الصلاة والسلام جبريل وميكال حيث إن هؤلاء اليهود عادوا جبريل عليه الصلاة والسلام وقالوا بأن ميكال هو وليهم فأعلمهم الله تبارك وتعالى أن من عاد أحدا من هؤلاء الملائكة الكرام فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا فإن الله عدو للكافرين الكافرين به أو برسله بملائكته الكافرين بكتبه ومنها هذا القرآن فإن من عاد وليا لله تبارك وتعالى فقد عاد الله وهؤلاء يعادون جبريل عليه الصلاة والسلام ومن عاد الله فان الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة إذا كانوا عادات اولياء الله من غير الرسل ومن غير الملائكه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب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 ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فهذا الذي أحبه الله تبارك وتعالى يكون وليا له ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته يعني أعلنته أعلمته بالحرب وإذا أعلم الله عز وجل عبدا بالحرب فما حاله وما مآله نحن كما قال الإمام أحمد رحمه الله نعيش في ستر الله عز وجل نحن ضعف مساكين مساكين يتبين لنا ضعفنا صباحا مساة في أشياء كثيرة يتبين لنا عجزنا وفقرنا إلى الله عز وجل وإلى ألطافه وما نحن من غير ذلك والله لا شيء لا شيء فإذا آذن الله عز وجل عبدا بالحرب فإلى أي شيء يصير فهذه قضية توجب الحذر أي أحذر الإنسان أن يعادي أولياء الله تبارك وتعالى سواء كان هؤلاء من الملائكة الكرام أو من الرسل عليهم الصلاة والسلام أو كان هؤلاء من أهل الإيمان والإنسان لا يدري فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ليست قيمة الإنسان أيها الأحبة بكثرة أمواله ولا بفخامة داره أو مركبه، وليس ذلك برتبته وإنما ذلك بإيمانه وتقواه ويقضيه، إنما يطلع عليها الله جل جلاله. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا قدره عندهم، لكن قدره عند الله. يختلف عن هذا تماما فالمعيار والمقياس ليس بارصدتنا وأموالنا وليس ببزتنا وثيابنا وليس ذلك بشيء مما يتكاثر به الناس غير الإيمان والعمل الصالح التقوى لله جل جلاله وتقدست أسماؤه وتأمل قوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله لاحظ جاء بالاسم الكريم ابتدأ باسمه اليهود عادوا جبريل كما زعم فابتدأ بذكر اسمه الكريم ظاهرا من كان عدوا لله فهذا تفخيم لشأن هؤلاء الملائكة الكرام والرسل العظام عليهم الصلاة والسلام ففيه إذان بأن عداوتهم إنما هي عداوة لله عز وجل هي القضية هكذا ولذلك انظروا إلى الذين استهزؤوا بالقراء المنافقون في غزوة تبوك حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء القراء في ذلك الوقت يطلق على طلبة العلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وعجبا عند اللقاء فماذا نزل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كنا نمزح نقطع الطريق طويل طريق تبوك نمزح فيذكرون ذلك على سبيل التندر والمزاح في زعمهم انظر إلى الرد قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لاحظ هؤلاء قالوا تكلموا في القراء فجاءت الآية أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فالأمر خطير وما الذي يحمل العبد ليكون في شق يستهزأ ويسخر من أهل الإيمان ومن أهل العلم ومن أهل الصلاح والتقوى ومن عمار المساجد ومن أهل البذل والإنفاق والصلاح والإصلاح لماذا يجعل نفسه دائما في هذه الكفة فيوجه إليهم سهامه نقدا وقدحا وعيبا وتجريحا وتشكيكا ولمزا وغمزا لماذا ما حاجة الإنسان لمثل هذا هو الذي يخسر هم لا يخسرون شيئا لأنه كما قال الله عز وجل في سوره النور الخبيثات للخبيثين فهذا الذي قاله الله عز وجل فسره كبير المفسرين بن جرير بأن الخبيثات من القول للخبيثين من الناس فإذا قيلت بهم تصدق عليهم وإذا صدرت عنهم صدرت منهم يعني فهم ظنتها وأهلها والشيء لا يستغرب من معدنه وإذا توجهت إلى غيرهم من أهل الصلاح ما ضرتهم هذا كلام ابن جرير قال والطيبات للطيبين فهذا حمله على الكلمات وهو يشمل الكلمات والأوصاف والذوات في الواقع والله أعلم لكن على كل حال على العبد أن ينظر في موضع قدميه وفيما يصدر عنه فهؤلاء اليهود عادوا جبريل صلى الله عليه وسلم فجاءت الآية من كان عدوا لله وملائكته جاء بجميع الملائكة وملائكته لأن ملاك جمع مضاف إلى معرفة وهذا يفيد العموم كل الملائكة ورسله وهذا يفيد العموم يعني جميع الرسل فهذا يدل على أن من عاد واحدا من هؤلاء الرسل الكرام أو الملائكة العظام عليهم الصلاة والسلام فهو معاد لله وهو معاد لجميع الملائكة ولجميع الرسل وقدم الملائكة هنا على الرسل كما قدم ذكر اسمه الكريم على الجميع لأن اسمه لا يتقدمه شيء وعداوة الرسل وعداوة الملائكة تكون عداوة لله عز وجل لأن الله هو الذي أرسل هؤلاء الملائكة وهو الذي أرسل هؤلاء الرسل وأخر الرسل بعد الملائكة باعتبار أن الملائكة هم الذين يأتون إلى الرسل من البشر بالوحي فإن الرسول البشري يأتيه الرسول الملائكي فهؤلاء عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته بحجة أن الرسول الملائكي الذي يأتيه بالوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام يقولون له من صاحبك وكأنه يأتي إلى أنبيائهم بالوحي غير جبريل عليه الصلاة والسلام الواقع أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو الموكل بالوحي فالذي كان يأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى وسائر الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلام وجبريل صلى الله عليه وسلم فعليهم إذن أن يكفروا بكل أنبيائهم وبكل كتبهم ورسالاتهم وتأمل قوله تبارك وتعالى وجبريل وميكال كان عدو لله وملائكته ورسله الملائكة تشمل جبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام لكنه خصهما بالذكر لعظمهما عند الله لتشريفهما فإن ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه هذا من جهة ومن جهة أخرى والله أعلم أن هؤلاء اليهود تكلموا في هذين الاثنين من الملائكة فزعموا أن جبريل عليه السلام هو عدوهم يعني هو الذي يأتي بالعذاب وأن ميكال هو وليهم لأنه الموكل بالأرزاق فقال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسلي وجبريل وميكال فالذي يعادي جبريل يعادي ميكال عليهم السلام والذي يعادي جبريل أو مكال أو يعاديهما فالواقع أنه معاذ لجميع الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وهذا معروف عند أهل البلاغة يسمونه التجريد أو عطف الخاص على العام فإذا ذكر الخاص بعد العام فهذا يدل على مزيه على منزله على مكانه ولهذا تجد أن الله عز وجل يذكر بعض العبادات حافظوا على الصلوات والصلاة فالصلاة تشمل الصلاة الوسطى التي هي على الأرجح صلاة العصر لكنه خصها بالذكر لأهميتها لشرفها لعظمها وهكذا أيضا يمكن أن يقال غير ذلك من الأوجه البلاغية وكذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين فهنا وضع الظاهر في موضع المضمر في موضعين فإن الله ما قال فإنه عدو لهم وإن قال للكافرين فأظهر ذلك فإن الله ما قال فإني عدو للكافرين من أجل أن ذلك فيه تربية المهابة فهذا يحمل العباد على الخوف والامتثال لأمره تبارك وتعالى وكذلك في قول فإن الله عدو للكافرين ما قال عدو لهم للدلالة على أنه تعالى عاداهم بسبب كفرهم وليشمل هؤلاء اليهود ويشمل غيرهم يعني ليست عداوته تبارك وتعالى اليهود خاصة أو للذين قالوا بأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو عدوهم وإنما هو عدو للكافرين لكل الكافرين فيشمل من وقع في هذا النوع من الكفر ويشمل غيره وأيضا للدلال على أن عداوة الملائكة والرسل كفر يعني هنا يبين العلة لماذا عاداهم لأنهم وقعوا في الكفر وأن هذا الفعل من عداوة الرسل والملائكة أيضا أنه كفر وليشمل كل كافر. يعني إفادة التعميم والله تعالى أعلم صلى الله نبي نحمد وعليه وصحبه لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله